وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير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 وَقصِد فيِي مَشّكَ وَغضض مِ صَْوتِك إِ أَن كَرَ الأصواتِ لَ صَوْوتُ الحَميرأَلَمْ تَ رَو أن اللهَّهَ سَخَرَ لَكُمْ فيِي السَّموَاتِ وَم فِي, في الأررضِ وَأَسبَغَ عَلَكُمْ نِعَمَ وَأَسْبَغَ عَلَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةَ وَباطِنَ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 إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ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 ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى